كان نفسي أضعط ود, ود معاك كان نفسي معاك. سمعت كلام ما كتير اللي فناها وما شوقته. ما كثير الفنا وما Ya li, li li li ya li ya li li li li li li li li li li li li li li li li li سمعتك كلامك ما شوافتو كتير اللي فناه وما شوافتو سمعت كلام ما شوافتو كتير الفناه وما شوافتو قلب سواك ما شوافتو كذب سنة أقوى من ضوادي مع الغرسات ودي معانا من انت لو زادت همولها وسام يحني لو السكه اسمح وزادت حمولها من امتا وساما يحضي عجيب لو السكتة أسا محنوك مشاني رسي نوسا محنقات من السماء والود معا يجي لو, لو, لو طريق اسامه احني من امتى لو زاد غمولها اسامه يحني لو زاد همولها سامحني اجي لو طريقها اسامه احني مسائل يا اخونا وسامحني قد نفسنا نقول واد فيها أنا لو وصل غير لا فيها أنا لو وصل لا فيها أنا لو وصل العالي فيها إجيو فيها والعالي فيها وفيها لوط العين اللي فيها <تصفيق> يجبوطيها وعيل اللي فيها <تصفيق> عشان دلك على اللي فيها <تصفيق> كلفصقو <تصفيق> ودي معاه Lay lay lay lay lay lay lay lay. War war war war war war. Ain't no one in the castle. Ain't no one in the castle. Betab Ibn Al على حاجبي حسين والناس بتعني صراحه عينه متعود جد رضافي بالكلب مكان تأليفي متعود جد رضافي بالغش مكان تأليفي متعود جد رضافي وأنا عادتها بكافي وانا عادتها بكافي بس غام الفالح كل وقت مصاعدا.